الحلم العجيب مدرسة الإرشاد كان للصياد الفقير ثلاثة ابناء اكبرهم شمس وأوسطهم نجم وأصغرهم شهاب وكان أبناء الصياد الثلاثة ساعدون والدهم يخرجون معه منذ الصباح الباكر يستقلون زورقهم الصغير إلى البحيرة القريبة فينشرون الشباك ويصطدون السمك ثم يعودون بصيدهم إلى القرية فيبيعون بعضه ويشترون بثمنه ما يلزمهم من الضقيق والأرز والكسا أما باقي السمك فتعيشون به أو يملحونه لوقت الشيطان وكان الإخوة الثلاثة مختلفة, مختلفة الطبع فالابن الأكبر الشمس كان كسولا يصح مؤخرا ويتمنى لو بقي نائما طوال النهر لكن كسله يزول وقت طعم فيبدو نشيط للجامع ويأكل قدر إخويه مرتين فكان الإبن الأبسط نجم محتالا ماكراً يأخذ بعد السمك فيبيعه ويحتفظ بثمنه لنفسهم دون علم إخوائه أما الإبن الأصغر شهاب فكان نقياً القلب هادئ الطباع يعمل بجد ولا يتكاثر أو يحتال على أحده كما كان يجد العسف على النار فتصدر عنه أنغام شجية وذات يوم توفي الصياد بعد أن أوصى والديه بأخيهم الأصغر وبعد وقت تزوج الإبن الأكبر بفتاة تجيد صيد والأعمال المنزلية وبعد قليل تزوج الإبن الأوصى بفتاة جميلة دفع لأهلها مهرا كبيرا من النقود التي أخفها عن إخوه وكامت زوجته لا تحب شيئا سوى جمع المال لزوجها وذات يوم قالت لهم صار هذا الكوخ ديقا علينا نحن الخمسة ولم, ي... ولم يعد لأخيك أصغر مكان فيه أيدها الإبن الأكبر قائلا هذا صحيح فأن... فإنني من شدة لزديحة لا أنام جيدا ثم قال الإبن الأوسط مؤيدا هذا حقيقي إن أخانا الأصغر يزاحمنا في الكوخ وأليق به أن يبحث عن مكان ينام فيه وحده ثم خبروه خبروا أخاهم أصغر شهاب بهذا القرار الحلم العجيب مضت الأعوام وعمل شهاب كثيرا صار غنيا وتزوج بامرأة ذكية وحسناء علم إخوته بأن المليونير الكبير للمدينة كان في الواقع أخوهم الأصغر ذهبوا لزياراتهم وطلبوا منه أن يدعهم للعيش في قصر كان شهاب رجلا طيبا فقابل دعوته لكن زوجته كانت تشك في إخوته وحسن بياته فقرر الإخوة طامعون السرقة لشهاب لكن زوجته علمت بالأمر فحدثته إياه به وبالرغم من هذا إلى أن شهاب لم يصدقها لأنه كان يظن أن إخوته قد غير وكانت لديهم قلب سليما فقامت المرأة التي كانت عنيدة بتسجيل فيديو في الخفاء عن الإخوة الكبار وهم يسرقون المال وجواهر من الصندوق القوي فأراه الشياب فأدرك الاخير أن إخوته كانوا شريرين ولعلهم لم يغيروا أبدا وبما أنه كان يحبهم لأنهم كانوا اسرته اعطوهم مالا ليواصلوا حياتهم فتردوا من المنزل وكانت آخر مره يطلع على يتطلعوا على احوالي نهائي